أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أُلِّ الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا رتليت عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعمل الصالحات من الظلمات إلى النور